الملا كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير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 ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا بي يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور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 وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربي ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به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 إِنِّي اذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فَأَكْثَرْتَ جدالنا فاتنا بما تعدنا إِن كنت من الصادقين قال إِنَّمَا ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه, ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء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 ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين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 ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هدى والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ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 وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَافَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نجينا صالحا والذين صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ حِزِّ ربك إِنَّ القوي هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا في فَأَصْبَحُوا فِي ديارهم جاثمين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 فما لبث أن جاء بعجر حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأة قائمة فضحكت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 وَإِنَّهُمْ آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب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 فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها, وأمطرنا عليها حِجَارَةً من سجيل موضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا قالوا يا شعيب تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل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 ألا بعدا لمدينة كَمَا بعدت ثمود ولقد أَرْسَلْنَا موسى بِآيَاتِنَا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه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 أك في هذه الحق وموعضة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملوا على ما كانتكم إن آمرون والانتظروا منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل لما تعملون